شركة الخليج للإنتاج الفني تقدم عباس لما نظفته شبعا غير شفته عباس لما نظفته شبعا غيرا شفتا وين النهار تعرفون دلوني يلت دلون وين النهار تعرفون دلوني يلت دلون ردت الشعور يوصل عن البحر زحبتا zaer masansay nu hakshi mun dajiba yarik nahr al hayat hadli كون الله هيتشو وتصير بس او سنواحات شي واني ده اجي اي بيارات نحر الحياة تدلي وقل ليش شايف انت العطشان هاي جنته وقل ليش شايف انت العطشان هاي جنته العباس لما انضبته شبعان غيره شفته جنن الوفاحت الله لا دجن الوفاحت الله لا علي بن طفوف وحكي بعد يا علي بن طفوف وحكي بعد هذا الحكي عباده هذا الحكي عباده انتاج شركة الخليج الثقافيه Suali fya qalbi ma nam Miyat halab haal qari Ridni lhadiq shi niyam Belkara tuburad naari Suali fya qalbi ma nam Miyat halab haal qari Ridni lhadiq shi niyam Belkara tuburad naari Ya maayi عمرu zadeh Qalboh قلب عتينا كنا دايتين الوفا افتقد هذا والحياه الله راها عباس كل الغيره والفضل فضل تخيري عباس كل الغيره والفضل فضل تخيري جند وعد ما مجهول عن المراجع المسؤول جند وعد ما مجهول عن المراجع المسؤول فكره عنو تفسيره فكره عنو تفسيره الشمس حط القمر تدرين يا دنيا انا يا بالك نريد وياك رد الشمس حط القمر تدرين يا, يا سامع انت بالخبر بالك نريد وياك نتبارك بهالسيره من هول يقيس تبارك بها السيرة من هني قيسة بغيرة عباس كل الغيرة والفضل فاملت هنها ينهر